إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الشكم وهو أسرع الحاسبين قل من بر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون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 شَيْءٌ وَلَكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَدَرِّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدنيا.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 أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونردنا وعلى اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوتهُ الشياطين في الأرض حيران الذي استهوتهُ في الارض حيران له اصحاب يدعونهُ إلى الهدى